استقم اهدنا الصراط المستقيم فَتَطْمَعُونَ أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه فتحدثونه بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفنا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ويشتعوا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون عن الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم في النار خاندون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة أولئك أصحاب الجنة تهم فيها خاندون وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله الوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم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 ونفعل ذلك منكم كل خزيه في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتغلون فلا يخفف عنهم العذاب فلا يخفف العذاب هم ينصرون ولقد اتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل واتينا عيسى بن مريم البينات وانيدناه برسل افكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاؤهم عرفوا كفروا به الله على الكافرين بأسمى شر به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أي الله بغيا أن يُذْنِي عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبِأَذًى بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَإِذَا قيل لك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 وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ مَن آمَنَ كُنْتُمْ إِن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 أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزعه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدو لجبريل فإن له على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل فإن الله عدو للكافرين ولقد إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أَوَ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ منهم بَلْ أَكْثَرُهُمْ ما معهم لبث فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون.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 من خلقه ولبسم شر به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا والتقوى لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ خَيْرٌ لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا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 ورحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم